يقول سبحان ربي العظيم ولا خلاف بين اهل العلم بأن المشروع في الركوع ان يعظم الرب جل وعلا والجمهور على مشروعيه هذا الذكر سبحان ربي العظيم وعند مالك أنه ليس للذكر للركوع ليس للركوع ذكر مخصوص وإنما يعظم الرب بألفاظ التعظيم ومالك والجمهور جميعا يتفقون على أن الذكر في الركوع يكون بتعظيم الله جل وعلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب ولكن الجمهور يعتمدون في تخصيص التعظيم بقول سبحان ربي العظيم بما أخرجه مسلم أيضا من حديث حذيفة حديث حذيفة من اليمان رضي الله تعالى عنه قال صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وهذا الذكر ما حكمه ما حكم الذكر أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله وإنما وقع الخلاف بينهم في حكمه فمذهب الحنابلة أنه واجب من واجبات الصلاة وهو اختيار ابن تيمية وشيخ ابن باد والجمهور على أنه سنة لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته وقد تقدم أن حديث المسيء صلاته لم يستقصي الواجبات كلها ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه قط قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم إن من الفقهاء من قد يقول التسبيح ليس بواجب وهذا القول يخالف ظاهر الكتاب والسنة فإن ظاهره ما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا فإذا دل دليل على عدم وجوب القول لم يمنع وجوب الفعل وأما من يقول بوجوب التسبيح فيستدل لذلك بقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وهذا أمر بالصلاة كلها كما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب واذا كان الله عز وجل قد سمى الصلاه تسبيحا فقد دل ذلك على وجوب التسبيح كما انه لما سماها قياما في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا دل على وجوب القيام وكذلك لما سماها قرانا في قوله تعالى وقرآن الفجر دل على وجوب القرآن فيها ولما سماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب الركوع والسجود فيها وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لها فإذا وجدت, فإذا وجدت الصلاة وجدت هذه الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة, ورأسا ووجها ونحو فيسمونه رقبة وراسا ووجها ونحو ذلك كما في قوله تعالى فتحرير رقبه ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون امرا بالصلاة فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناه ولا على ما يستلزم معناه انتهى كلامه وتخصيص هذا الذكر في الركوع لأن الركوع فيه الحناء وتذلل والتسبيح يتضمن التنزيه المستلزم للتعظيم والتسبيح مختص بحال الانخفاض فناسب أن يكون الذكر موضعا للذكر في هذه الحالة قال شيخنا ابن باز رحمه الله لما كان الركوع حال دل وخضوع ناسب أن يقول سبحان ربي العظيم الذي هو أعظم شيء سبحانه وتعالى هو العزيز هو الجبار هو العظيم هو القدوس فناسب في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم تنزيها لربه عن الذل وأنه العزيز الذي لا أعز منه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم منه نعم وقع الخلاف بين العلماء في حكم التسبيح في الركوع هل هو من الواجبات او من السنن فجمهور أهل العلم على أن قول سبحان ربي العظيم او تعظيم الرب في الركوع سنة والقول الثاني أن تعظيم الرب في الركوع وقول سبحانه ربي العظيم واجب من واجبات الصلاة وهو مذهب الحنابلة اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ودليل القول الأول قول الجمهور أن قول سبحان ربي العظيم أو تعظيم الرب في الركوع سنة وليس بواجب استدلوا بحديث الرجل المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم فقالوا لما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس من الواجبات وقد سبق معنا أن الاستدلال بهذا الحديث في بيان ما هو واجب وليس بواجب غير مستقيم لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه ما أساء فيه في صلاته فلم يعلمه صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في الصلاة جميعا وإنما علمه في المواطن التي أساء فيها وما لم يساء فيها لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فربما كان ذلك مما أحسن في صلاته والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال وعلى كل حال فإن هذا الحديث حديث المسيء صلاته بأنه يستدل به في بيان الواجبات وما ليس بواجب غير مستقيم وقد رد الإمام العلامه ابن القيم رحمه الله على من يستدل بذلك فقال اقرأ ما قال في الحاشية قال ابن القيم حاشية ثلاثة قال ابن القيم رحمه الله حديث الموسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ومن نفى وجوب التسليم احتج به ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا به. انتهى كلامه. وقال في تهذيب السنن: وأما كون النبي لم يعلمه المسيء في صلاته، فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة. نعم. وهذا في الرد على من جعل حديثه. المسيء في صلاته دليلا على نفس دلي يعني يجعله دليلا يستدل به على عدم وجوب الذكر في الركوع فإن الاستدلال بذلك غير مستقيم وعلى هذا فإن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل حذيفة أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فعظموا فيه الرب هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب والله جل وعلا امر بتسبيحه أمر بتسبيحه فقال جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وإن كان ذلك يطلق على الصلاة ويراد بالتسبيح هنا الصلاة قبل الغروب وقبل طلوع الشمس كما قال نبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا وقرأ صلى الله عليه وسلم قول ربنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فإن تسمية الصلاة تسبيحا يدل على أن التسبيح فيها واجب أن التسبيح فيها واجب وناسب تعظيم الرب جل وعلا في الركوع لأنه موضع من مواضع الذل لله جل وعلا وأن الله جل وعلا عظيم سبحانه وبحمده منزه جل جلاله عن الذل وعن كل نقص وعيب فكان ذلك من المناسب أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم أما كم مرة يقول ذلك في صلادي؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وهو قول جمهور أهل العلم فيما نقله عنهم الترمذي، فيما نقله عنهم الترمذي وابن عبد البر وابن رجب وأقله وأقله مرة واحدة وأقصاه عشرة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله أدنى الكمال. ثلاث، وإن زاد فهو أفضل خمسة وسبعة هو أفضل وللمصلي أن يأتي وللمصلي أن يأتي من الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ركوع في ركوعه دون أن يجمعها على القاعدة العامة في تنوع العبادات وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أولا ما خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثانيا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ما أخرجه مسلم عن علي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الرابع ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة نعم السنة في التسبيح أن يكون بأكثر من مرة فأدنى الكمال ثلاث مرات والواجب مرة واحدة يعني لو لم يقل في ركوعه الله سبحانه ربي العظيم ثم رفع فركوعه صحيح لأنه جاء بالواجب وإذا زاد على الواحدة فهو أفضل وأدنى الكمال ثلاث مرات وهو قول الجمهور فأقله واحدة وأكثره ليس هناك حد بدليل شرعي على أن لا يزيد على عدد معين لكن الذين نقلوا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أن الصحابة لما صلى عمر رضي الله تعالى عنهم عمر بن عبد العزيز فقال ان هذا يذكرني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرقبوا عدد التسبيحات فكان يسبح عشرا فقالوا أقصى عشر مرات لكن على كل حال أدنى الكمال ثلاث وإن زاد فهو أفضل خمسا سبعا وإن اقتصر على العشر لما روي في ذلك فإنه قد جاء بالسنة لكن لو زاد على عشر فلا حرج عليه لانه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع واما الركوع فعظموا فيه الرب ولم ينقل تحديد في عدد وإنما الذي جاء في عن في, في ما نقله الصحابه من خلال ما صلى بهم عمر رضي الله تعالى عنه عبد العزيز وغير ذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام من تيميه واخرون بأنه كان يسبح بعدد عشر تسبيحات في الركوع والسجود ثم أيضا له أن يزيد على قول سبحانه ربي العظيم بأدكار أخرى قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإذا قال هذا هذا من تعظيم الله جل وعلا ومن التسبيح فإذا سبح الله جل وعلا سبحان ربي العظيم وقال معه سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن ومما ثبت أيضا ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فكان صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ومما ثبت أيضا من الأذكار في الركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع كما عند مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومما ثبت أيضا ما أخرجه أصحاب السنن حديث عوف من مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعمضة والسنة أن ينوع أن ينوع في هذه الأذكار فمرّة يقول هذا ومرّة يقول هذا ومرّة يقول هذا على القاعدة العامة في تنويع العبادات نعم قال شيخنا حفظه الله تتمات الأول لأن الجمع الجمع بين هذه الأذكار في موضع واحد قال عنه شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله في أن الأذكار التي تأتي بألفاظ متنوعة ورويت بألفاظ متنوعة فإن الجمع بين تلك الألفاظ في موضع واحد طريقة محدثه يقول شيخ الإسلام تيميه و وأن الأفضل هو أن ينوع ولا يجمع بينها في موضع واحد نعم قال شيخنا حفظه الله تتمات الأول يجوز الدعاء في الركوع خلافا لمالك رحمه الله وهو قول أكثر العلماء منهم البخاري ومنهم البخاري وابن دقيق العيد وابن حجر والشوكاني وشيخ ابن باز رحمه الله وخصه بالدعاء القليل التابع للثناء والتعظيم ولكن لا يكون هو الغالب في ركوع وإنما يكون الغالب الثناء على الله وتعظيمه هناك مسائل متعلقة بالركوع أولها هل يجوز الدعاء أثناء الركوع؟ سيأتي أن من مواضع الدعاء السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الركوع اما الركوع فأعظموا فيه الرب وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فهل يدل ذلك على أن الركوع لا يكون فيه الدعاء هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله فقال لا يجوز الدعاء في الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب والقول الثاني أنه يجوز الدعاء خاصة اليسير يعني لا يكثر من الدعاء لكن لو جاء الدعاء القليل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في ركوعه كما مر بناء اللهم اغفر لي كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء لكنه دعاء يسير فقالوا وهذا عليه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم لانه لا مانع أن يدعو الإنسان في ركوعه ومن من قال ذلك الإمام البخاري ومن دقيق العيد ومن حجر والشوكاني وعليه اختيار شيخنا الشيخ العزيز بن باز غفر الله له في الدعاء القليل التابع للثناء والتعظيم فلا يكون الدعاء هو الغالب عليه في الركوع وإنما الغالب هو التعظيم لله جل وعلا والثناء عليه لكن لو جاء بدعاء يسير خاصة إذا كان تبعا للثناء فلا حرج استدلالا بما أخرجه الشيخان من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نعم, نعم قال شيخنا حفظه الله الثاني ينهى عن قراءة القرآن في الركوع قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له وتعظيما له والذل لا يقرأ في حال الخضوع والذل كما كره أن يقرأ مع الجنازة وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام انتهى كلامه نعم من المسائل المتعلقة بالركوع بما يقال بالركوع الركوع أنه عن قراءة القرآن حال الركوع وهذه مسألة مسألة متفق على كراهته كراهتها كراهه القراءة كراهه القراءة للقرآن في الركوع باتفاق باتفاق العلماء أنه ينهى عن ينهى عن قراءة القرآن حال الركوع ولكن وقع النزاع هل إذا قرأ القرآن في ركوعه تبطل الصلاة أم لا كما قال شيخ الإسلام من تيميه تنازع في بطنار الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد والعلة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن قراءة القرآن حال الركوع ولأنه ولأنه موضع من مواضع الدل فنهي فيه عن قراءة القرآن تشريفا للقرآن وتعظيما له وتعظيما له كما كره العلماء قراءة القرآن مع الجنازة ولذلك فإن أكثر العلماء على أنه لا يقرأ القرآن مع الجنازة وما أيضا في الحمام لأنها ليست المواضع التي يناسب فيها قراءة القرآن وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيما اخرجه الامام مسلم نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءه في الركوع والسجود ولا اقول نهاكم قال نهاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال الا الا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا هذه كلها هذه كلها أدل على المنع من قراءة القرآن حال الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله وقد اختلف العلماء في حكم القراءة في السجود على قولين القول الأول يحرم قراءة القرآن في الركوع وهو مذهب الحنفية وقول للشافعية وهو اختيار ابن حزم والشوكاني والصنعاني القول الثاني يكره قراءة القرآن في الركوع وهو قول المالكية والحنابلة والأصح, والأصح عند الشافعية واستدلوا جميعا بما أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم وبما أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا قال ابن رجب رحمه الله وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود ومنهم من حكاه إجماعا وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه فيه اختلاف وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروف وهل تبطل به الصلاة أو لا فيه وجهان لأصحابنا والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك وللشافعية وجه ان قرأ بالفاتحة خاصة بطلت لأنه نقل ركنا إلى غير موضعه انتهى كلامه اختلف العلماء في قراءة القرآن حال الركوع او السجود، لكن الآن في حال الركوع. فالقول الأول يحرم، وهو مذهب الحنفية وقول الشافعية واختيار ابن حزم والشوكاني والصلعاني بأنه على وجه التحرين وأيضاً. ذهب جماعة من اهل العلم على أنه أيضا منهي عنه لكن على وجه التنزيه يعني كراهه وليس وليس تحريما فهم متفقون جميعا على النهي لكن هل النهي للكراهه او للتحريم هذا موضع الخلاف فالذين أخذ بظاهر النصوص كالحنفية وابن حزم من الظاهرية وهو أيضا قول للشافعية وعليه بعض أهل العلم بأنه للتحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ولأن علي رضي الله تعالى لان علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءتي في الركوع والسجود ولا اقول نهاكم وقوله ولا اقول نهاكم يعني انقل لكم ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهاني فانا انقل لكم ذلك بما سمعته لا يعني هذا انه نهاه وحده ولا ينقل هذا لغيره وإنما أراد الالتزام بما سمع وليس فيه المنع من أنه إذا نهى فإنه نهي عن عن ذلك لغيره وعلى كل حال فإن النهي محل اتفاق والخلاف هل هو للتنزيه أو للتحريم والإجماع منعقد عند ابن عبد البر على أنه لا يجوز ولكن هذا للكراهة او للتحريم هو محل النزاع فعلى المسلم أن يتجنب ذلك حتى وصل بالحال عند بعض أهل العلم في هل تبطل الصلاة بذلك او لا وابن عبد البر نقل عن المالكية أنهم على خلاف في إبطار الصلاة بالقراءة للقرآن في حال الركوع. فقال الأكثرون من أصحاب المالكية من أصحاب ابن عبد البر وهم من المالكية على أنها لا تبط بذلك. قال ولكن للشافعية في وجه إن قرأ بالفاتحة خاصة. في الركوع الركوعنا تبطل لأنه نقل الركن ركن قراءة الفاتحة الذي يكون حال القيام نقله إلى غير موضعه وهو الركوع على كل حال فإن النهي متفق عليه ولكن هل هو للتحريم او للكراهه محل خلاف وعلى المسلم أن يتجنب ذلك فإن قراءة القرآن ليست في حال الركوع ولا السجود نعم قال شيخنا حفظه الله العشرون الرفع من الركوع ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فيكون رفعه متزامنا مع لفظ الذكر ورفع يديه والرفع من الركوع قائما ركن من أركان الصلاة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما قال الشوكاني رحمه الله وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة وأن كل ما هو مذكور فيه واجب وقول سمع الله لمن حميده من واجبات الصلاة ثم يرفع رأسه قائلا يعني من الركوع سمع الله لمن حميده هذا يطلق عليه العلماء التسميع يقول سمع الله لمن حمده هذا ذكر الانتقال هذا ذكر الانتقال من الركوع إلى القيام الرفع من الركوع إلى الاعتدال قائما ذكر هذا الانتقال هو التسميع يقول سمع, سمع الله لمن حمده ويرفع يديه مع التسميع، فإن هذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين فقد تقدم معنا أن رفع اليدين يكون في مواضع أربعة الموضع الأول تكبيره الإحرام الموضع الثاني عند الركوع الموضع الثالث عند الرفع من الركوع والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول فإذا قام من الركوع اعتدل قائما وهو في أثناء الانتقال يرفع يديه عند الاعتدال وهو يقول بعد أن بدأ بالتسمير سمع الله لمن حمده فيرفع يديه حال القيام فيكون رفعه متزامنا مع لفظ الذكر ورفع يديه وهذا الذكر هذا الذكر الذي يقوله عند الرفع سمع الله لمن حمده ما حكمه اما الاعتدال فان يرفع من الركوع هذا ركن هذا ركن من اركان الصلاه لابد ان يعتدل قائما لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذا ركن لو ما اعتدل يعني لو انه من ركوعه سجد ولم يعتدل قائما بطلت صلاته ولا يصح الصلاة بدونه فالاعتدال من الركوع الرفع من الركوع الاعتدال منه هذا ركن لكن الذكر هذا وهو التسميع سمع الله لمن حمده ما حكمه نعم قال شيخنا حفظه الله وقول سمع الله لمن حمده من واجبات الصلاة للإمام والمنفرد وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخنا بن باز رحمه الله فإن كل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقول حين الرفع عنه سمع الله لمن حمده وهو شعار الرفع من الركوع كالتكبير بين الأركان أخرج الشيخان عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حدوى منكبيه إذا افتتح الصلاه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحناء وذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن التسميع سنة من سنن الصلاة واستدلوا بحديث المسيء في صلاته حيث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد تكرر الإجابة عن هذا في أكثر من موطن على أنه قد جاء في إحدى روايات المسيء صلاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر فقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما نعم حكم قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وهو اختيار شيخنا عيضة الشيخ من باز رحمه الله وذلك لأن كل من نقل صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقول حين الرفع من الركوع سمع الله لمن حميده فكل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حميده مداومة النبي صلى الله عليه وسلم واستمراره ومحافظته على هذا الذكر في كل صلاة ومع كل اعتدال من الركوع دال على وجوب هذا الأمر وهو شعار الرفع من الركوع كالتكبير بين الأركان هذا ذكر الانتقال وكما قلنا في قول الله أكبر عندما يريد الركوع نقول هنا هو ذكر الانتقال و البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده وكان إذا قال ذلك لم يحني أحد منا ظهره يعني اعتدل قائمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حميده وسلم بيّن أن هذا هو ذكر هذا الموضع فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا مما يستدل به القائلون بوجوب التسميع عند الرفع من الركوع القول الثاني قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند أيضا قول أو رواية عند الحنابلة أن التسميع سنة واستدلوا كما ذكرنا آنفا بحديث المصي في صلاته فإنه لم يذكر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد بينا كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام قبل القيم في الرد على من يستدل بحديث المسيح في صلاته في أنه بيان للواجبات والاركان وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين له ما أساء فيه في صلاته على أنه أيضا جاء عند أبي داود في إحدى روايات المسيح في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الذكر قال ثم يقول سأمع الله لمن حتى يستوي قائما نعم قال شيخنا حفظه الله الواحد والعشرون التحميد فإذا اعتدل قائما أتى بالتحميد أي فإذا اعتدل واستتم قائما بحيث يعود كل فقار من فقار ظهره إلى مكانه كما قال أبو حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود حتى يعود كل فقار مكانه وكما قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما عند ذلك يقول الإمام والمنفرد ربنا لك الحمد والرفع من الركوع ليس فيه تكبير وإنما هو التحميد بالإجماع نعم إذا قال سمع الله لمن حمده وكان اماما او منفردا او انه ماءموم وقال امامه قال امامه سمع الله لمن حمده شرع له كما شرع كما يشرع للإمام والمنفرد بعد التسميع ان يقول ربنا ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد فإن فإن أبا حميد رضي الله تعالى عنه لما نقل صفة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه قال وكان إذا تقول عائشة وكما قالت عائشة إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة عند ذلك يقول الإمام والمنفرد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد وهذا التحميد هذا التحميد يكون للإمام والمنفرد والمأموم بعد أن يقول إمام بعد أن يقول إمامه سمع الله لمن حمده نعم قال شيخنا حفظه الله والرفع من الركوع ليس فيه تكبير وإنما هو التحميد بالإجماع وقول, رب وقول ربنا لك الحمد جاء فيه أربع صيغ كلها صحيحة الأولى ربنا ولك الحمد الثانية ربنا لك الحمد الثالثة اللهم ربنا لك الحمد الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد وله أن يزيد على التحميد بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل التناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصحيح أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فإنه لا يسمع وهو قول الجمهور, الجمهور واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى أن قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير وبين التسميع فالتكبير فيه موافقة لقول الإمام بينما في التسميع جاء بذكر آخر فمعنى الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده فلا تقولوا سمع الله لمن حمده ولكن قولوا ربنا لك الحمد بدليل سياق الحديث نعم قد وردت صيغ التحميد بألفاظ عدة على أربع صيغ الأولى ربنا لك الحمد والثانية إضافة الواو ربنا ولك الحمد والصيغة الثالثة ربنا اللهم ربنا لك الحمد يضيف اللهم الأولى ربنا لك الحمد والثانية ربنا ولك الحمد والثالثة اللهم ربنا لك الحمد والرابع يضيف الواو اللهم ربنا ولك الحمد كل هذه الألفاظ وردت في أحاديث صحيحة ومن القيم رحمه الله في الجمع بين اللهم والواو انكرها ولعله ذهل عن هذه الرواية التي أخرجها البخاري أخرج البخاري هذه اللفظة اللهم ربنا ولك الحمد فهذه الالفاظ الأربع هذه الالفاظ الاربعه قد الأرباء قد وردت في أحاديث صحيحة فهو ينوع مرة يقول ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد وإن اقتصر على نفض واحد فلا حرج وإن نوع فهو أفضل وله أيضا أن يزيد على التحميد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 ولا ينفع ذا الجد منك الجد والتسميع سمع الله لمن حمد كما قلنا هو للإمام والمنفرد أما أما المأموم فإنه لا يسمع وإنما يقول ربنا لك الحمد أو بالصيغة التي ذكرنا نعم قال شيخنا حفظه الله ويسن للمصلي تطويل هذا الركن بالذكر خلافا للمالكية والشافعية وقد جاءت الأحاديث صريحة في إطالته صلى الله عليه وسلم ويسن للمصلي تطويل هذا الركن بالذكر خلاف للمالكية والشافعية وقد جاءت الأحاديث صريحة في إطالته صلى الله عليه وسلم الوقوف بعد الركوع ومن ذلك ما أخرجه الشيخان, ما أخرجه الشيخان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم قال ابن حجر رحمه الله واستدل بظاهره على أن الاعتدال ركن طويل ولا سيما قوله في حديث أنس حتى يقول القائل قد نسي وفي الجواب عنه تعسف والله اعلم انتهى كلامه وبمثل ذلك قال النووي رحمه الله نعم يسن للمصلي تطويل الذكر في هذا المقام مقام الاعتدال من الركوع بعد أن يعتدل من الركوع ويقول سمع الله من حمده حميده ربنا لك الحمد يحمد الله جل وعلا بمحامده ويطيل خلافاً للمالكيه والشافعيه الذين لا يرون الإطالة في هذا الموضع وهذا خلاف للسنة خلاف السنة قد نرى كثيراً من الناس ربما لا يطيلون في هذا الموضع تجد منه أن يعتدي الله المنحن ربنا لك الحمد يهوي للسجود والسنة خلاف ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم يعني أطال اطاله حتى نظن أنه قد وهم أنه في قيام الصلاة للقراءة لا في الاعتدال من الركوع ولذلك جاء هذا الحديث وأيضا في حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعتدل يقوم حتى يقول القائل قد نسي اذا اعتدل من الركوع يقوم قياما طويلا هذه هي السنه سنه التطويل في حال بعد الاعتدال بعد القيام من الركوع والاعتدال أن ان يطيل والذكر في هذا هو تسبيح الله جل وعلا وتنزيهه وكما جاء ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى إلى غير ذلك نعم قال شيخنا حفظه الله الثاني والعشرون قبض اليدين بعد الركوع ويقبض يديه كقبضهما حال قيامه لعموم قول سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس أمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه قال شيخ ابن باز رحمه الله ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على اشتمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبي أو حيال أذني وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل إلى أن قال وهذه هي السنة فهذه هي السنة, وهذه هي السنة فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة ولا ينبغي لمؤمن أو مؤمنة المشاقة في هذا أو المنازعة بل ينبغي لطالب العلم أن يعلم السنة لإخوانه من دون أن يشنع على من أرسل ولا يكون بينه وبين غيره ممن أرسل العداوة والشحناء لأنها سنة نافلة انتهى كلامه رحمه الله وممن سهل في هذا الموطن الإمام أحمد رحمه الله فإن منصوصه أن المصلي بالخيار إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله قلت من نظر إلى عموم الأدلة الواردة في القبض وأنها لم تفرق بين قبل الركوع وما بعده قال بمشروعية القبض قبل الرؤ قال بمشروعية القبض قبل الركوع وبعده ومن لم يلتفت إلى هذا العموم وجعل هذا القيام منفصلا على القيام قبل الركوع ويرى أنه اعتدال من ركوع ولم يجد نصا فيه قال بعدم مشروعيته قال ابن حزم رحمه الله ويستحب أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها نعم كيف يضع يديه عند الاعتدال من الركوع في هذا القيام هل هو تبع للقيام قبل الركوع فيكون ما جاء في الأحاديث في وضع اليمين على الشمال حال القيام يشمل ذلك وأن الاعتدال من الركوع هو قيام فكل ما ورد في بيان أن المشروع وضع اليمين على الشمال حال القيام يكون قبل الركوع يكون بعد الركوع فقال بمشروعيه أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى بعد اعتداله من الركوع كما كان يضعها قبل الركوع وهذا هو الأقرب والأقوى وقال جماعة إن القيام إنما هو قبل الركوع وما بعد الركوع والاعتدال من الركوع ليس يشمله مسمى القيام فقالوا بإرسال اليدين لأنه لم يثبت عندهم أن هذا القبض لليدين يكون بعد الركوع كما كان قبل الركوع والمسألة سهلة وقد سهل في هذا الموطن الإمام أحمد فإن منصوصه أن المصلي بالخيار إن شاء أرسل وإن شاء وضع يمينه على شماله فالمسألة المسألة هينا لكن الأقرب والله أعلم أن يقبض أن يقبض يده الشمال باليمنى كحاله قبل الركوع نعم قال شيخنا حفظه الله الثالث والعشرون السجود ثم يخر ساجدا دون أن يرفع يديه السجود في اللغة الانحناء والخضوع والخشوع والدل ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حدوى منكبي وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود ثم بعد أن يعتدل من الركوع ويذكر الذكر الذي ذكرنا ويطيل اتباعا للسنة يخر ساجدا دون أن يرفع يديه ليس هناك رفع لليدين حال السجود وهذا السجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنه يسجد ولا يرفع يديه لعلنا نقف عند مسائل تتعلق السجود في درس الغد إن شاء الله صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين